ما ألذ الحياة وما أجملها حين نعيش فيها هداية القلب وراحته وتسكن فيها النفس سكونا يحقق لها الأنس والسعادة بل يتعدى ذلك إلى تحقيق أعظم القربات إلى الله كل ذلك بمجرد أن تلجأ إليه لجوءا صادقا رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فاتح حين تورع فخشات خوفا من رحيم عادين وبكى الفؤاد العيشق حين تضرع من أين عذري والذنوب جليلة ناءت بقلب خاشع فتصدع قد كنت ذا نفس تعيش شقية تهوى الهوى وتغوص فيه تنوعا واضاعت التقوى وتاهت بالمونى حيما فكنت بذي الحياة و تراكت للنفس الهوى في عشقها من كل فاتنة تذيب الأضلع و خدر نافرات كظب تغوي اد وتارتجي تلو وع في تعزف الحياه ومنصبا وما كانت تبقا وجاها ارفعا رض لم جونفسي بيني استاليد وَنَسِيتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي مُسْرِعًا فَأُفَارِقُ الدُّنْيَا وَيَفْنَى عَيْشُهَا وَأُذَلُّ فِي يَوْمٍ يُعَذُّ الظَّالِمُ سَعَى كم غارت الدنيا سفيها تافها ظن الحياة دعابة وتمات ع أظنها في رباه صنع ربها في خاشية تمحو ذنوبي بتضرع وعاد الدعاء اقرأ توبي الذنب الذي ثقنات به أنام قلب لا ينام وقد وعى وندمت أني قد عصيت مكابرا في زمرة السفهاء ربا مبدعا وعزمت ألا أشتريغ اتق أعود اعود لكل ما ليا فرحم تائبا من رباه انت المجيب اذا دعيت لمن دعا هذه ذنوبك الجبال عظيمة وجلالك العلوي اعظم بذ وسامح يا كريم وكم بنا من فيض فضلك راقيما متشافعا